يا حبيب علي حبيب اي وحدك لو يا روحي لا تبتين اي وحدك يا روحي لا تبجين مملجه لا تشقيني يا ندلجي انتي ur بيها ولا تردي انتي ur بيها ولا يا كردي يا يا حبي يا حبيب عمري ليش انتي حزينة يا حبيب عمري ليش انتي حزينه ومن من بيتكم شكلنا جنبينا انت احلى من الدنيا انت احلى من بنات دنيا بجمل وجهك بتامي الدنيا بجمل وجهك بتامي الدنيا يا حبيب عمري ليش على عاليه يا حبيب عمري ليش على عاليه وجهك مازال من زمان يا حبيب قلبي قلبي يا حبيب قلبي مازال من زمان يا حبيب قلبي مازال من زمان واتو ادارك واتشه بابشن وصيران نس هضا لألالي لزیکن های تو تیمه نوام